بسم الله الرحمن الرحيم حاني إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو العليم رب السماوات والأرض وما بينه taqriban yawma ta'ti as-sama'u bidukhan mubin yughashsha an-nasu tawallaw anhu wa qalu allamun majnun innaka shiful adhab qalila innakum aaidun yawma nabtishul batshata anjahum rasulun karim an addu ilayya ibadan wa alla ta'lamu inni بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم فأسر بعبادي ليلى إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزر ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما 119. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين wala 122. كشجرة الزقو إطعام الأثيم 123. في البطون 124. كولي الحميم 125. قذوه فاعتلوه إلى الجحيم 126. ثم صفوا فوق رأسهم عذاب الحميم 127. العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس 117. كذلك وزوجناه بحور عين 118. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 110. عذاب الجحيم 111. ووقاهم